يرسل ما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان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 يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آداء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آخر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 فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء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 الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكية ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورن قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمئن إنس قب لهم ولا جان فبأي آل ربك ما تكذبان متكئين على رفرف الخضري وذقري الحسال فبأي آل ربك تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرار